ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خَلَقَ الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها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 وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آلَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تَسِيمٌ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ والزيتون الخيل والأعنب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلة تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغثور رحيم فالله يعلم ما تسرون وما تعلنون وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْ رَٰبِتٌ غَيْرُ أَحْيَآءَ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون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 قدمك رالذين الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فلهم وأتهم من حيث لا لَيْسَ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّؤُءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الذين تتوَفَّىهم المدّايكَ ظالمي ألفُسِهم، فألْقُوا السَّلَمَ ما كنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، بلَ إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنَّا تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنة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 زِينَة تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ نُدْخِلُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا حاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا ولا حرا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاء المبيد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 وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا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 وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ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 فَأَمَّا مَنِ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَنَاهُمْ بِمُعْجِزٍ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُم لَرَءُسُ الرَّحِيمِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ اليمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ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 وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الظر فإليه تجأرون ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الظُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَاب بَتًا وَلَكِن نُؤَخِّرُهُمْ إِلَى وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُنَّ وَتَصِفُ الْسِّنَةُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَ لَا أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ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 ما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ''İn في ذلك لآية لقوم يعقلون'' ''Vأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون'' ثم كلي من كل السمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب نختلف ألوانه فيه شفاء للناس آية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرزل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا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 فَبِنعْمَةِ اللَّهِ يَحْدُثُ وَاللَّهُ جَعَلَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم من أَزْوَاجِكُمْ بنين وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِي الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 FakatHo��� fussiler de страх ver никакta inanır, Allah'ın fitsil스를 bir şeye dav tax hali var. Bir 12 anyone için çünkü warn!.. Bir من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 إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أم ما هاتكم لا تعلنون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الم ير الطير مسخرات في ما يمسكهن إلا الله إن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 إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلادا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم kazâlik yüttün nimetini alaykom lalalkom teslim edin fîn tevallu fîn nama alayk al-bala gül mübîn nimet أكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا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 يعظكم لعلكم تذكرون وأنفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون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 وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما عصدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عدا الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله ولنجزين الذين صبروا أَجْرَهُم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَدُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 İnna lüzzin la yeminun b ayatillahi la yehdihim Allahu ve lham azab alim. İnna yifteril kizbe lüzzin la yeminun b ayatillahi ve ulaikahum من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم وضب من الله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 وَأُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَكَ الَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَدَرُوا إِن ربك من بعدها لغفر الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً طَمَئِنَّتٍ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ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 وعزقكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدمغ لحم الخنزير وما أهل لغير الله به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 إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل لهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما تصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا منهم بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعد الرحيم إن إبراهيم كان أمّة قانة لله حنيفة ولم يكن من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم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 ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عنقبتم به ولئن صبرتم لهو خير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 صدق <Sessizlik> الله